السلامه واهلا بكم ومرحبا مع برنامجكم الوسطيه الوسطيه برنامج فكري حواري نتناقش فيه حول قضيه من القضايا المطروحه في الساحه ونحاول ان نسمع فيها وجهات النظر المختلفه ونبلور فيها الراي لعلنا نصل فيها ان شاء الله الى الوسطيه حلقتنا اليوم الولاء والبراء بين المسلمين بين الجواز والمنع طبعا مفهوم الولاء والبراء مفهوم جدا مهم وموجود في القرآن موجود في السنة بكثرة وانبنت طبعا على هذا المفهوم قضايا كثيرة وفتاة ومواقف تحدثنا عن غير المسلمين والعلاقة معهم والولاء والبراء مع غير المسلمين لكن هل يطبق هذا المفهوم مع المسلمين انبنى على تطبيق هذا المفهوم بين المسلمين فرقة بين المسلمين ووصل الامر الى التكفير بين بعضهم فهل هذا صحيح هل يجوز ذلك ولا لا يجب ان نمنع ذلك موضوع الولاء والبراء بين المسلمين واثر على الوحده التي بين المسلمين طبعا لما نتكلم عن المسلمين احنا نتكلم عن كل المسلمين بكل اطيافهم في المسلمين هناك حركات اسلاميه هناك مذاهب هناك فرق وطوائف هناك اهل بدع هناك متشددين وغلاة في التصوف والتشيع ولا غيرها هؤلاء هل يطبق عليهم مفهوم الولاء والبراء هل يجوز حبهم؟ هل يجوز نصرتهم؟ ماذا عن مشاركتهم في العباده نصلي معهم نصلي وراءهم؟ ماذا عن مشاركتهم في بعض الاحتفالات الخاصه بهم؟ وماذا عن الزواج والمصاهره معهم؟ خذوا بالمقابل اليوم عندنا عدد كبير من المتحررين والمتساهلين نتكلم هنا عن العلمانيين مسلم علماني وانتكلم عن بعض الدعوات مع اسرائيل والمناصحين عن هذه القضيه نتكلم عن الذين يعني يتساهلوا في قضايا الدين لا يصلي لا يصوم هل هناك ولاء وبراء ايضا مع هؤلاء هل يستعمل مفهوم الولاء والبراء بين المسلمين انفسهم هل يجوز استعمال هذا المفهوم ولا يجب ان يمنع اين الوسطيه هذا موضوعنا في هذه القضيه الخطيره والهامه الولاء والبراء بين المسلمين بين الجواز والمنع معي طبعا مجموعه من اساتذتي الكرام والمتخصصين في النواحي الشرعيه ساحاولهم في هذه المساله وساحاولكم ايها الشباب وساسالكم واستطلع ارائكم في هذه القضيه الخطيره والحامه جدا لكن تعودنا بعد اذنكم ان نسال الشباب والجمهور اسئله ثم سنعود اليكم ابدا بسؤال للمشاهدين الذين يشاهدون طبعا تستطيعوا مشاهده الرساله في اي مكان كان الرساله دوت نت وهناك بث حي مباشر وهناك ارشيف لكل الحلقات التي فاتتكم من هذا البرنامج او البرامج الرئيسيه الاخرى كما توجد طبعا نصوص هذه الحلقات على موقعنا المميز الرساله دوت نت سؤالي للمشاهدين الذين يشاهدون الرساله في التلفزيون قبل ان اسال الشباب الذين معي في الاستوديو تستطيعوا ارسال رسائل اس ام اس للاجابه على السؤال التالي واجاباتكم ستظهر كنيسه على الشاشه سواء في الحلقه الاصليه او الاعاده وتساهم معنا في بلوره هذا الموضوع السؤال للمشاهدين الكرام في التلفزيون الولاء والبراء كمفهوم شرعي لا يجوز تطبيقه بين المسلمين وانما يطبق فقط مع غير المسلمين ما رايكم على هذا عندكم اختيارات الاختيار الاول هو اوافق الاختيار الثاني لا اوافق والاختيار الثالث بعد المقدمه اللي قدمتها حيرتنا يا دكتور لا ادري فهذا سؤالي للمشاهدين ارسلوا اسئله اجاباتكم الان جهزوا اجهزتكم يا شباب وساسالكم سؤالا بعد اذنكم السؤال الذي لشبابنا وفتياتنا في الاستوديو وحده المسلمين كلنا متفقين على انها امر مقدس وهدف سامي وتشمل لما نقول ونتكلمون وانتوا كلكم تمحة وعقلون ماذا نقصد بواحد المسلمين هل تشمل كل المسلمين بكل أطيافهم وأشكالهم أم تشمل أهل السنة فقط أم الحديث هنا عن أهل السنة والمعتدلين من الفرق والطوائف والجماعات التي هي من غير أهل السنة أمامكم ثلاث اختيارات اختاروا صوتوا بناء على تصويتكم سا اناقش ضيوفي الكرام وساتحاور معكم ونتائج الاستبيان بعد الفاصل ان شاء الله شكرا لكم اهلا بكم ومرحبا مره اخرى مع برنامجنا الوسطيه ونحن في حلقتنا الثانيه عن مفهوم الولاء والبراء في الحلقه الاولى تكلمنا عن الولاء والبراء مع غير المسلمين اليوم نتكلم عن بين المسلمين انفسهم طوائفهم وفرقهم ومذاهبهم الولاء والبراء بين المسلمين بين الجواز والمنع هذا موضوع حلقتنا اليوم اذكر جمهور المشاهدين انكم تستطيعوا ايضا المساهمه معنا في بلوره هذه الحلقه من خلال الاجابه التي سيظهر امامكم على الشاشه او على الشريط واذكركم به بعد قليل ان شاء الله يا شباب سالتكم قبل الفاصل سؤالا عن لما نتكلم عن مفهوم وحده المسلمين بعد ما سمعتم خاصه المقدمه التي بدات بها سالتكم هل مع كل هذا نقصد وحده المسلمين مع كل المسلمين ولا وحده المسلمين مع اهل السنه فقط ولا اهل السنه والمعتدلين من غيرهم ناخذ بعض الاجابات انتم اعطيته بس اعطيكم النتائج خلينا نعطي النتائج الذين قالوا كل المسلمين 66% الذين قالوا اهل السنة فقط 15% والذين قالوا اهل السنة والمعتدلين من غيرهم 19% فالاغلبية ساتت الكرام مع كل المسلمين ناخذ بعض التعليقات من بناتنا وشبابنا طيب ناخذ بنتنا الكريمة فضل ريك بسم الله الرحمن الرحيم سماح ابراهيم انا اخترت الاول اختيار اول كل المسلمين امتثالا لقول الله عز وجل وعاطفوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم. ما امشي وعاطفوا اهل السنه يعني ما حدش طائفه بعينها يعني جميل شكرا, شكراً يا بنتي طيب ناخد حتى انت فضلي يا ابني ان كانت اجابتي الاجابه الثالثه اهل السنه والمعتدلين من المسلمين نعم. لان اعتقد هو ده هو الصح لان في في فرق اسلاميه زي ما حضرتك قلت خرجوا عن الاسلام يعني مثلا لو ذكرنا الشيعة وكده في فرق منهم مسلمه ده مش كلام ده كلام العلماء وفي فرق ثانيه خرج عن الاسلام سواء كانوا شيعة او متصوفين او رافضه او, أو الى اخره فاحنا لازم ما نقولش كل المسلمين لان اعتقد كل المسلمين في ناس بيقولوا اسم الاسلام بيقولوا اسمهم مسلمين لكن هم اقوالهم وافعالهم لا تدل اطلاقا على الاسلام اهل لا. المسلمين المعتدلين طيب فجوابك واضح طبعا احب اذكر ان سواء راي الشباب او راي سادتك الكرام تمثل ارائهم الشخصيه ولا تمثل قناه الرساله بس من باب التذكير انهم برنامج حواري حر والراي فيه مفتوح طيب تفضلي يا بنتي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم انا كنت عايزه اوضح الاول المسلم يقصد بيه ايه هل اسمه فقط لا المسلم من اطاع الله والرسول نعم. فاعتقد اللي هي الفرق بس باسمها مسلم ولكن هي يعني شقه خالص يعني حتى بتحرف في الدين كتير يعني بتفسر على الاسلام كذب فاعتقد ان دون ما يسموا يعني ما لهمش نصيب من الاسلام غير الاسم فقط نعم. لا يسمى مسلمين الاجابه الثالثه الاجابه الثالثه اللي هي طائفه اهل السنه والمعتدلين من هم دول من المس... غير اهل السنه أيوه. من المسلمين الفرقه الحق يعني نعم شكرا سارجع لكم يا شباب لكن دعوني ابدا مع سادتي الكرام نبدا مع الدكتور عبد الرحمن البرق انت استاذ في علم الحديث في جامعه الازهر وتركتنا في حلقه غير الولاء والبراء مع غير المسلمين ذكرنا بس باختصار ما اتفقنا عليه بالنسبه لمفهوم الولاء والبراء قلنا انه الولاء والبراء الولاء يعني الحب والنصره نعم. وعكسه البراء وان هذا يكون مع المحاربين باتفاق اللي المحاربين اللي هم غير المحاربين للمسلمين نعم. مع من يحارب المسلمين نعم. من أعدائهم يعني ونعم وانه الولاء والبراء يمكن في بعض قضاياه ان تتجزأ المساله فنوالي في جانب ونتبرأ في جانب اخر وانو هذا امر وارد في بعض المسائل وليس بالضروره ان يكون ولاء كامل او براءه كامل وانما حسب القضيه نعم وحسب نعم الموقف وقلنا ايضا انه طبيعه العصر وطبيعه حال الامه وظرف الامه احيانا يحدد بعض التصرفات كما كما قضيه التسهل والغلو في ظل <تصفيق> ظروف الدوله الضعيفه او الامه الضعيفه نحتاج الى ان نتمسك اكثر ونتشدد في ما يميز هويتنا اما في حينما تكون الامه وضعها قوي فلبس ممكن بأس ان تتساهل, تتساهل قليلا من باب تأليف جميل احب ان اضيف فقط تعليقا على انه قبل التعليق انه هذا الولاء والبراء لا يعني بالضروره الحرب والعداوه نعم لقد اتبرأ من غير المسلم بمعنى اتبرأ من كفره نعم. هذا لا يعني بالضروره ان احربه وليس الحرب الا للمحارب نعم فمن يعني أتدع عليكم ممكن اتدعوا عليه ممكن ابرئ من الناس ولا احارب ولا احارب هذا هذه اضافه لا مهمه نعم حتى لا يتصور انه معنى اعلان البراء انه احنا داخلين في حرب مع العالم لا هذا كلام طيب دكتور تعليقك على نتائج الاختبار اقدر النتيجة, النتيجه لانه كل مسلم صدره يعني يمتلئ حبا في توحد الامه نعم وهذا هو الـ الـ الـ الاصل وان احنا نقول كل المسلمين وانا اؤيد القول بان كل المسلمين نقصد المسلمين الذين ثبت لهم الاسلام نعم حين نقول انه في بعض المسلمين منحرفين انحرافهم هذا جانب نتبرى منه انما يبقى له اسلامه الذي يعني نواليه عليه وندعوه الى ان يغير هذا الخطا ونسعى في نصح وهذا معنى النصيحه والامر المعروف ان النهر الذي جاء به الشريعه انما نتبرأ من من الخطا في حديث مثل نت... ما قالت مننا الخطا ان نتبرأ منه لكن يبقى في من في الحديث الاول حين واهل القبلة نعم اول حديث صحيح الامام مسلم يقول الراوي حينما لقي عبد الله بن عمر وقال ظهر قبلا لنا ناس هم القدريه يقولون لا قدر والامر انف قال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم برؤاء مني نعم والله لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر وساق الحديث المعروف ان الذين انكروا الايمان أي. الايمان بالقضاء والقدر ركن من اركان الايمان أركان او جين. لا انكروا الايمان بالقضاء هذه والقدر هذه فرقه مبتدعه نعم هذه فرقه مبتدعه هذا بدع يعني خرج بهم عن اركان الايمان نعم في فهمهم هؤلاء يخرجون من الاسلام نعم هؤلاء بهذا المفهوم نعم. هم لم ينكروا القدر بمعنى انكار قدره الله تبارك وتعالى انما له مفهوم في منتهى الانحراف ان الانسان مسير ان الانسان ليس مخير نعم فبالتالي نعم. هنا كان موقف ابن عمر واضح نعم. يتبرأ من هذا ويتبرأ من هذا الفعل فهو تبرأ منهم لكن مع ذلك ان اعتبرهم من المسلمين نعتبرهم من المسلمين وظلت هذه الفرقه تواجه امثال هؤلاء الذين انحرفوا في الايمان او في اركان الايمان لما نقول وحده المسلمين وحده المسلمين عندك دكتور تشملهم تشملهم اذا ترى اذا لم يتركوا اذا لم يعلنوا الكفر ولم يظهر منهم ما نكفرهم به نعم فاذا ظهر منهم ما نكفروا به انت تعتبر هذا لا تكفرهم به انا لا اكفر الا اذا قال اذا انكر شيئا ما لا تاويل له فيه نعم كفرا صريحا لا مجال له بان فهو كونه عنده تبرير أهل له أهل لكن لا تسكت على هذا الخطا على فاش على موضوع تكتير لن ندخل فيه ولا م. عندي نقاش حتى على هذه المساله لان ما في واحد كافر الا وعنده تبرير لكفره يعني لا لا الا ان ترى كفرا بواحا في عندكم من الله يبرئ فاذا قال انا انكر القدر بعد ان اعلمناه بالمساله طيب هذا يكون كافر شكرا لك دكتور فيه. شكرا دكتور سامي الماجد سعيدين بوجودك معنا انت استاذ اصول الفقه او الفقه واصوله في كليه الشريعه في جامعه الامام محمد بن سعود واتيت الينا من الرياض فنرحب بك دكتور وياك من الله وسلامات على حلقك شويه اقول لهم احنا لسان ما عندنا اذا اللسان واذا اللسان راح مشكله يعني فسلامات دكتور سؤال للدكتور في الفقه واصوله اختلفت الامه على مذاهب واختلفت المذاهب حتى في اصول الفقه لهذه المذاهب هل في ولاء وبراء في هذا الجانب ولا البلاء وبراء ما يتطرق الى هذا اطلاقا بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله, الله. و بعض فإن الولى و البراء أو بين الفرق الإسلامية و الطواف الإسلامية يجسمع فيها البغض و الحب بقدر أن نحبه بقدر ما, ما, ما تحقق فيه من أصول الإسلام و نبغض منه قدر ما يعني, يعني هل إنا نعتبر الإسلام كده 100% فاللي فيه 60% إسلام نحبه 60% لا الذي معه اصل الاسلام لا بد منه نعم ثم فيما بعد ذلك ما يعني حصل من مخالفه نبرا من هذه المخالفه ونبغض في هذه القاله خلينا نشبهها تشبيه ثاني ان الاسلام فيه اساس في قاعده الذي توفرت له القاعده نعم هذا الذي له اصل نعتبره من... مسلم نعم. بعدين كم نبرا منه وكم نحب فيما يتعلق فوق الاساس اي نعم يعني اما الاساس في اذا مس التي دخل فيها لا يكفر طيب فيجتمع البغض والحب نعم وليس هناك يعني حاله مطليده او حاله يعني ثابته يعني تصدق على جميع الطوائف او الجميع طيب المذاهب السؤال. طبعا خارجه عن هذا الموضوع مذاهب المذهب الحنبلي والحنفي هذه اجراء فقهي لا علاقه ما لها علاقه بالولاء والبراء هذه هي فقهيه كن وليست قضيه للا. عقائديه هنا تتدور مدار الاجتهاد فيما هو ساب في الاجتهاد نعم فهذه قضيه فقهيه وليست عقائديه بينا. وبالتالي اللي شفنا بعض الناس اللي يتشددون وكذا ويعتبر المذهب الاخر يعني ضال ومنحرف وكذا هذا غاله في في الولاء هذا مغالاه في المذهبيه الولاء والبراء سؤال اخر بسرعه دكتور بالنسبه لاهل التصوف متصوفه المتمسكين بالتصوف هم درجات اذا يعني ظهر منه ما يعني يناقض اصول الاسلام فلا شك ان هذا يبغض منه كما يبغض من اي كافر نعم واذا كان معه اصل الاسلام وحصل منه مخالفه في بعض صور يعني الـ او بعض وقائع بعض الوقائع في هذه الصوره يبغض من هذه الحال لكنه لا يعني لا, لا يعني ينتفي معه قضيه المحبه بما فيه من يعني الاسلام يعني يش تشمل وحده المسلمين اللي تكلموا عنه شباب بلا مصرح. شك بلا شك كده فوحده المسلمين تشمل اهل التصوف لا بلا شك بلا شك شكرا دكتور <تصفيق> استاذ عبد هطلع المعيطه حياك الله وسعدنا بوجودك معنا وانت قدمتي الينا من الاردن وسعدين بوجودك معنا وانت في صلب هذه المساله بحكم انك استاذ عقيده نعم وطبعا لك بحوث في مجالات اخرى لكن احنا الان نتكلم عن قضيه عقائديه في هذه في هذه المساله في العلاقه مع الفرق في بالمسلمين فرق نعم في سنه وشيعة واباضيه وزيدية واسماعيليه اشكال في ولاء وبراء بين الفرق الاسلاميه ولا هي فقط مع غير المسلمين هناك ولاء وبراء بين ما الف... بين اهل السنه جمهور الاسلام العظيم اهل نعم. الحق طبعا وبين من انحرف عن هذا المنهج لذلك اهل لا السنه لا, لا، انحرف وجه... عن المنهج انحرف عن الاسلام ولا انحرف عن اهل السنه نعم قد يكون هناك انحراف عن الاسلام مطلقا وقد يكون هناك انحراف ايضا عن السنه وين الخط الفاصل الخط يعني... الفاصل بينهم في ذلك هو قضيه ال الاقرار بوصول الاسلام كلهم يقروا بوصول الاسلام لا هناك كل من يقر بخلافه عن السنه لهم اقرارات قد تكون يعني غير صحيح اصلا يعني يعني انت تقول اذا كل غير اهل السنه نتبرأ منه لا لا لا انا لا اقول هذا طيب المساله فيها تفصيل فصل بسرعه تفصيل في ذلك ان اهل السنه والجماعه هم اصل الاسلام حقيقه نعم بما اخذوه في جانب الوسطيه ومعنى الوسطيه هنا هو اخذ الحق بكماله بكلياته وجزيئاته دكتور كل نعم. فرقه تدعي انها هي الوسط وان نعم. معها الحق نعم. نعم لكن اهل السنه والجماعه عموما يعني على مر تاريخهم هم يعني في الحقيقه كان مصدر التكفير من غيرهم مصدر البراءه البراءه المطلقه حتى, حتى اهل السنه كفروا غيره لكن لكن من اين بدا اول قضيه التكفير نشا خلينا نطبق اليوم دكتور دكتور عطله اليوم نتبرى من الفرق الاخرى شيعيه زيديه باضيه نعم قد نتبرى بالتصريح براءه مطلقه نعم لكن هناك من القضايا العقديه التي تفرزها هذه الفرق وتقول بها تجعل من البراءه منهم امرا واجبا دكتور ما في فرقه من هذه الفرق الا وتخالف اهل السنه في قضايا في العقيده نعم صح نعم ما نتكلم عن الخلافات الفقهيه حنبلي ومالكي و... كلهم يختلفوا في قضايا عقائديه تفصيليه مع السنه وان كانوا يستمعوا معهم في اصول الدين نعم هل نتبرى نتبرى في حل... قضايا فعلا من كل غير غير اهل السنه ليس من ليس من هذا انا راي ان هناك انا توني انا ما فهمت التاكيد الجمهور لا لم يفهم انا ارى ان هناك من الفرق من جعلت يعني عنوان مخالفتها للسنه بطلان عقائد اهل السنه عندهم فمن باب اولى نحن فيما يعني يدعون على اللي يقول احنا باطلين هو باطل نعم كلهم يقولوا احنا عقيدتنا نعم المساله ليست هكذا ما فهمت رايك الله. رايي في يعني باختصار يعني سريع حتى لانه جالهم جدال لا ما في جدال بس انا انا انا ارى يعني ان هناك طوائف من الفرق لها من المعتقدات ما تخالف فيه اصل الاسلام اصلا مثل مثل طوائف الاسماعيليه مثلا معليه ماشي في خرجت عن الاسلام نفسه نعم ومثل طوائف مثلا القدريه الاوائل نعم لكن هناك بعض الفرق في فرق اتفق اهل السنه جميعا على انهم خارج الاسلام نعم هادم. اتفقوا على الاسماعيليه نعم. اتفقوا على الدروز نعم. يعني ولاه الجهميه نعم لكن في فرق لم لم يتفق يعني في اراء داخل اهل السنه نعم. يعني اختلف اهل السنه على الشيعة اختلفوا, اختلفوا على, الشيعة. على الاباضيه واختلفوا على الزيوع يعني طريق وخل... انهم لا يكفرون المعين ولكنهم يقولون من قال ما قال كفريه كما مثلا ان كما قال دكتور. مثلا القران مثلا ناقص وال... والله لو سني قالها نتبرى منها صح اذا ما لنا شغل في الفرد لا. احنا نتكلم عن فرقه لا. هل نستطيع ان نتفق انا وياك على ان الفرق التي اتفق على اهل السنه على تكفيرها نتبرى منها لا. والفرق التي اختلفنا على تكفيرها لا نتبرى منها لا نبرى منها من جوانب وقد ننتفق معها في جوانب لكن هل تشملها وحده المسلمين أه... اولا لا لا تشملهم لانهم اولا اقليه اهل السنه والجماعه هم الاكثريه في العالم نعم اقليه هذا اقليه انا اتكلم أنا عن 20% من الامه يعني لا اي شيء في 100 من اين هذا 20 15 ولا 15 كان عاوي 5 انا لا اقول لك انهم 7% 7% حسب, حسب احصائيات على 7% نتبرى منهم, نتبر منهم؟ قد نتبرى منهم في جوانب نعم كما قلت لك طيب شكرا لكن لك لكن دكتور لكن انا شنو جماعه هم الجمهور الاكبر شكرا لك دكتور فمن الـ من الـ من الـ لا حتى لا لا لا قول كل الكلام من الظلم فعلا ان تتحكم الاقليه في هذه الاكثريه ونصبح نحن المدانين وغيرنا يعني مع ما يفعلونه من الجرائم انهم اهل الحق ايضا ويواجهون بذلك وهذا غير ممكن طيب شكرا دكتور نعم. حياك الله يا دكتور حياك الله دكتور, دكتور عبد الله سمك انت رئيس قسم المذاهب والاديان في جامعه الازهر وهذا صلب موضوعك ولك حديث يومي تقريبا في الاذاعه تتكلم عن الشبهات التي حول الاسلام سواء من داخل المسلمين او من خارج المسلمين ولك ردود كثيره عليهم سمعت هذا النقاش تبدا تعطيني حد فاصل نقول هؤلاء نتبرأ من الله الرحمن الرحيم لا شك ان هناك مرجعيه اسلاميه يمكن ان نتحاكم اليها قال ربنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله خلاصه القصه احكاكم الخلاصه فردوه الى الله ورسوله انا عندي اي مساله ارجعها الى الله ورسوله ماذا قال الله فيها ماذا قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نتحاكم الى كتاب الله والى سنه سيدنا رسول الله الصحيحه الله. هنا هو الخط الفاصل بين اهل الحق واهل الباطل فلنفترض يعني او نطرح اي مساله في حوارنا وهذه المساله ان وافق قائلها كتاب الله وسنه سيدنا صلى الله عليه وسلم يا دكتور مس... الكل يدعي موافقه الكتاب والسنه يا اخي الحبيب قصدي انا ما اجي انا الكل يدعي هذا أنا... والكل يستشهد باحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وايات لا, لا هذا لا هنا, هنا بقينا هنا بقى المفاصله الكل. لا لا هنا المفاصله أنا قرأت يعني انا كل الله... الاديان هذه وكل المذاهب لا انا هذه. يعني هنا بقى... أقول لحظة لك حاجة هنا المفاضلة نأتي على سبيل المثال الحصر اهل السنه والجماعه مع غيرهم واخض بحوات في اي مساله من المسائل تتعلق بالعقل بالاعتقاد تتعلق بالمعامله تتعلق بالاخلاق الى اخره نحن لا نرى ان الكل حين يلج الى كتاب الله والى سنه سيدنا رسول الله حتى بالمنطق الـ الـ الاسلامي يمكن ان نقول انه صاحب قضيه او صاحب حق على سبيل المثال القدريه اللي ذهبوا ذهبوا الى ماذا الى يعني جهم وغيره قالوا ان الانسان مسير وان لا ندخل في هذا لا بدي مثال لا. بدي مثال هذا المثال حتى يبين يبي نتبين ضلال المستدل بالايه دون الاطار العام للقران الكريم او لسنه سيدنا رسول الله يعني حتى نتصور القضيه بشكل دقيق انا بحت... بتحاكم الى كتاب الله وحضرتك بتحاكم الى كتاب الله في مساله واحده الفيصل في ايه في هذه المساله الحجه والاقناع يعني احنا ما... احنا معذره انا سامحني قاطعت نعم. احنا ما انا دخلت في نقاشات طويله مع شيعة مع باضيه مع حتى زيود و... يعني ما عاوزين ندخل في تفاصيل المساله اعطيني معيار نتبرأ من الشيعة نتبرأ من الاباضيه ولا ضم وحده المسلمين اعطيني قل لي نعم قل لي لا قل لي يا سيدي الكريم جواب. يا سيدي الكريم حين نذهب الى الشيعة مع الشيعة نجد مثال محدد هم لهم اصولهم لهم احاديثهم التي تختلف عنا احنا بقى وصلنا هنا الى التحاكم نعم. المرجعيه اختلفنا في المرجعيه المرجعيه عندنا في سنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعيه محدده نعم نحن نحب صحابه رسولنا ونحب نحب نحب أهل نختلف أهل يا دكتور لولا منختلف المرجعيه ما صارت فراق صح لا فهم المرجعيه طيب في فهم المرجعيه لولاها ما كان في شيعه وسنه جيد تمام يعني هم عندهم الصحابه لا ي... لا ياخذوا احاديثهم احنا ناخذ احاديثهم الصحابه عندنا كلهم عدول هم لا يعتبرون كلهم عدول اختلفنا نتبرى منهم نتبرأ منهم فيما خالفنا فيه او خالفونا فيه طيب. فيما هو مرتبط بصحيح طيب. السنه وبما هو يعني حين يقول ربنا لقد رضي الله عن المؤمنين يبيعونك تحت الشجره دولت كانوا اكثر 1401 وياتي انسان ويقول نحن نتبرأ من الصحابه ماذا تقول حضرتك النهارده في من يتبرأ من الصحابه انت تبرأ من الشيعة دكتور انا اتبرأ ممن تبرأ منه القران انت انت يعني كما تفضل الاخوه القران انت تعتبر القران تبرأ من الشيعة حسب الايه هذه في قضيه الصحابه وسب صحابه رسول الله والبراءه من الصحابه انت تتبرئ من هذا الفعل من هذا الفعل جميل ولا اتبرئ عندما وصلنا بس وصلنا نعم. الى شيء انه احنا لا نتبرئ من الفرقه تفرقه واننا لا نتبرئ من افعالها او عقائدها الخطا وهذا ما فعله رسول الله حتى مع الصحابه نعم. يعني خالد بن الوليد في بني جذيمه حين فعل ما فعل والقوم قالوا صبأنا وقد تأول الكلمه على غير معناها فقتل كل انسان اسير ماذا قال رسول الله قال اللهم اني ابرا وهو وهو خالد سيف الله طيب. المسلول اذا تبرأ رسول الله من الذنب اذا التبرأ لا يكون من الفرقه ولا يكون من الشخص وانما من الفعل الخطا وهذا امر طيب ممكن نتفق على هذا وهذا امر يحتاج الى تفصيل ايضا تحتاج الى تفصيل واضح لماذا لماذا <تصفيق> لا. لان فرق الشيعة على سبيل المثال اكثر من 100 فرقه نعم وانت لا. تفضلتم انه مثلا الاسماعيليه والباطنيه بشكل عام خرجوا عن المله وفي مقالات الاسلاميين ان هؤلاء ليسوا بمسلمين نعم فقد تكون الفرقه فخلينا خلينا نتفق على الثاني الفرقه التي اتفق اهل السنه على تكفيرها مثل الاسماعيليه الباطنيه والدروز الباطنيه بشكل أي. عام يعني طيب خلينا نحدد يعني كان مثال <تصفيق> واضحه طيب هؤلاء ما. نتبرأ منهم نعم. اتفقنا نعم والفرق التي لم يتفق اهل السنه على التبرؤ منهم نتبرأ من عقائدهم او افعالهم الخطا كده هذا صحيح هذا صحيح كده حل وسط ديت عايز هو صحيح دايما <تصفيق> نفس خلينا نقول في الفرق نضيف لهم البهائيه والقديانيه البهائيه والبابيه والنصيرية والقديانيه والنصيريه والاحماديه وقائمه طويله نعم ما شاء الله اتوضح الصوره <تصفيق> لله نعم <تصفيق> طيب بس احنا وصلنا الى نتيجه جدا جدا ممتازه ان التبرؤ من فرقه ما زالت ضمن اهل الاسلام ضمن اهل القبله يكون بالتبرؤ من العقائد الخطا يكون التبرأ من الأفعال الخطأ وليست التبرأ من الفرقة كاملها ما دامت فيها بابا هي سريعة أنه في أصول العقائد حتى العقائد ليست كل مسائل العقائد أصول نعم طبع العقائد فيها أصول وفيها فروة وفيها مسائل طبع فهو فيه إيمان بالله في شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله في الاصول العامه ثم تاتي مسائل فيها اختلاف طبعا وان كانت مخالفه اذا كان لهم تاويل وقامت الحجه ولهم تاويل هذا الذي ينكر الملائكه اذا هذا يدخل هذا واضح انه خرج من المله والذي يؤمن ان الرساله والذي يؤمن ان الله تجسد في انسان هذا خرج من المله وكذلك الذي يقول أي ان القران من المسلمين يعرف هذا ما تحتاج نقاش نقاش علماء الحال. هذه الحاله الواضحه هذه الذي يقول ليس القران هو هذا القران انما الذي يرى ان في قران اخر غير قران ان في احد من المسلمين يشك انه كافر و... اذا السادات الشرق... الكرام يعني هي ترى فعلا الحس الاسلامي بسيط وواضح في هذا الكافر في الاصول واضح نعم في الفروع هتختلف هي يختلف عليه حتى العلماء نعم. وبالتالي خلينا نناقشها ونفصل فيها لكن ما في ما في تبرؤ من فرقه بكاملها اذا كان الخلاف هو في فروع نعم طيب هذا ساعتي دكتور عشان بس مضطر اخذ فاصل سارجع اليك ان شاء الله طيب احنا وصلنا الى نتيجه بشكل عام اتفقنا عليها يمكن في شويه تفاصيل هنا وهناك لكن النتيجه مهمه جدا الان سناخذ تصويت اخر من حضراتكم ا اذكر بينما يجهز الشباب اجهزتهم اذكر المشاهدين الكرام انهم يستطيعوا بعد ما سمعوا بالذات ان يبلوروا معنا الحديث في هذا الموضوع الهام للؤ والبراء بين المسلمين سؤالي للمشاهدين الكرام الولاء والبراء لا يجوز تطبيقه بين المسلمين طبعا لما اتكلم مسلمين اللي متفق على اسلامه واللي متفق على كفره هذا خرج من المسلمين انتهينا منه طيب الولاء والبراء لا يجوز تطبيقه بين المسلمين او من نسميهم مسلمين ونعتبرهم مسلمين وانما يطبق فقط مع غير المسلمين سواء اللي نصاره ويهود او اصلهم مسلم وخرجناهم من المله مثل اللي تكلمنا عنهم ما مدى موافقتكم على هذه الجمله الان بالذات بعد هذا التوضيح الذي يوافق يرسل رساله فيها الرقم 1 الذي لا يوافق يرسل رساله فيها رقم 2 والذي ما زال لا يدري يرسل رساله فيها الرقم 3 السؤال الان استطلاعي لكم يا شباب ويا فتاه هو التالي بعد ما سمعتم الان سؤالي لكم تطبيق الولاء والبراء بين المسلمين كلامنا ليس عن الفرق التي انحرفت بين المسلمين في بعض الناس ما زالوا يرون تطبيقه داخل الصف الاسلامي قد يتطور بسهوله الى التكفير الذي يرى انه فعلا ممكن يتطور بسهوله الى التكفير يضغط الزر الاول الذي يرى انه ممكن يتطور لكن ليس بسهوله يعني تحتاج واحد متعنت ولا متشدد ولا يعني او اي سبب اخر فرقم 2 والذي يرى انه ليس له علاقه بالتكفير ولا ولا يتطور الى التكفير يضغط الزر الثالث اضغطوا على هذا انا اريد ان اتحاور مع ضيوف الكرام حول هذا المفهوم وكيف تحول بشكل من الاشكال الى التكفير ان كان قد تحول الى ذلك هذا بعد الفاصل ان شاء الله اهلا اهلا بكم اول مرة اخرى مع برنامجكم نحن نناقش في هذه الحلقه من الوسطيه الولاء والبراء بين المسلمين بين الجواز والمنع تحدثنا في حلقه ماضيه عن الولاء والبراء مع الكفار مع غير المسلمين اما حديثنا اليوم عن الحركات الاسلاميه المذاهب الفرق الجماعات الطوائف الاسلاميه علاقه اهل السنه مع غيرهم هل يدخلها ولاء وبراء ولا لا ليس لها علاقه بذلك وصلنا الى نتيجه مهمه جدا في الجزء الاول وسالت الشباب بعد ذلك سؤال ان كانوا في الجزء الاول كان واضح اتجاههم نحو وحده المسلمين مع كل هذه الفرق سالتهم بعد ذلك هل هذا المفهوم لو طبق داخل الصف الاسلامي نتكلم الصف الاسلامي يعني اهل السنه وغير اهل السنه لكن كلهم صف اسلامي ما مدى امكانيه ان يتحول الى التكفير وهل يتحول بسهوله الى التكفير الذين قالوا يتحول بسهوله الى التكفير 23% يتحول الى التكفير لكن ليس بسهوله 35% والذين قالوا لا يتحول الى التكفير 42% فممكن يكون هناك كره لبعض الافعال كره لبعض التصرفات مثل ما اشرنا ولا تتحول الى التكفير طيب انا هدفي من هذا الحوار وهذا الجزء انه هو ايش ايش الفاصل وكيف نمنع تطوره الى التكفير طيب انا اريد ان اسال سادتي الكرام وتعرفنا عليكم وشكرا لمشاركتكم معنا مره اخرى اريد ان اسالكم عن هذه القضيه كيف نمنع تطور هذه المساله الى التكفير دكتور عبد الله ما رايك لا شك حين ننتقل ننطلق من منطلقات او من اصول الاسلاميه منبثقه من القران والسنه في نظره الاسلام للكون نظره الاسلام للحياه نظره الاسلام للانسان يمكن ان نتجاوز مرحله التكفير بمعنى عمليه الحب احنا لا نشتري خصومه ولا نبيع عداوه احنا مش جايين نكره وثقافه الكره ليست موجوده في الاسلام ايش بدنا أبت... بالتكفير دكتور أ... أ... نعم ايش بدنا في قضيه التكفير هذه اه نعم يعني هي هذه القضيه قضيه في غايته التكفير يعني ايه تكفير يعني اعلان العداوه يعني اعلان حرب يعني اعلان بغضاء يعني مشاكل كبيره انا لما بقول في منطلقات موجوده في القران والسنه تدعو اولا الى ايجاد قواسم مشتركه ننطلق منها الى ان عمليه التكفير من اخطر الاحكام التي ينبغي على الانسان يتحرز منها وانه القضيه ليست بالسهوله نستطيع ان احنا نربي ابنائنا على انه الانسان لا ينبغي ما دامت بهذه الخطوره ايش رايك نلغيها لا هي قضيه مفاصله في فرق بين الاخاء الديني والاخاء الانساني لا لا تسلم عن فرق اهل السنه جيد فرق المسلمين جيد فرق المسلمين حين نضع قواسم مشتركه هذه القواسم المشتركه قد يخرج عنها انسان في نقطه ما وكما اتفقنا في الجزء السابق نحن نتبرأ من هذا الفعل فقط نعم. دون ان يمتد الى كل الاشياء طيب نقول انه في هذا الفعل انحرف وخرج عن الاسلام لكن ما بتكفره ليش بدنا بالتكفير لا لا لا ممكن تكون في اصل من الاصول وليس في مساله من المسائل فاذا كانت قضيه في اصول الدين في اصول الدين ففي هذه الحاجه انا رايك نحجزها فقط في قضاء القضاء هو اللي يصدر مش والله بعض العلماء قال هذا كان نحن دعاه ولسنا قضاه يعني ان احنا نوزع كده نبقى مكفراتين كده صح حسن الهذيب هو الذي قال هذا نعم حسن الهذيب عليه رحمة, رحمه الله, رحمة الله. يعني انا النهارده مش راجل عالي حتى وانا في علمي ما اقدرش اوزع كده احكام بالتكفير فلان كافر فلان كده فده خلينا نتجاوزها ونتركها للقضاء احسن هذا رايك ليس في كل الاحوال وليس في كل احوال لكن هناك حدود للعالم يستطيع ان هو يكون اهلا لهذه المساله ان الا ان تركها لكبار العلماء كفرا بواحا هذا الكفر البواح اذا اذا القضاء وكبار العلماء, وكبار العلماء طيب دكتور كيف نمنع تحولها الى الكفر او التكفير اولا يعني حقيقه إن يجب ان يعلم دائما ان اهل السنه والجماعه لا يعني يميلون الى هذه الجوانب مطلقا صحيح لحظه على مر تاريخه السنه دائما العدوان عليه من الفرق الصغيره مع الاسف الشديد نعم هذه حقيقه والان كنا نحن طائبه اهل السنه الا يكفرون هذه قضيه ليست موجوده في الاصل القضيه موجوده عند غيرنا اصلا فقضيه التكفير موجوده صدقني موجوده عند بعض علماءنا وبعض شبابنا موجود التكفير صدقني يا دكتور والله صدقني سامع عبد ادو على الكافه اخذوا الحجر الاسود 37 سنه على الاتفاق معهم ثم قتلوا عشرات الالاف رموهم في زمزم ثم بعد ذلك المسلمون ما انتبهوا الى قضيه تكفير اصلا لا النقطه قضيه مخت... بلاء بلاء شايف تعالوا شوف مع المسلمون تعالوا شوف مع تعالج كبير جدا نعم ولذلك يعني لما حلت محل في العراق برزت لنا الصوره القاتمه مره اخرى فلذلك من خلال الممارسات التي ال... نراها احنا الان الممارسه اللي ترايناها حدث بالمسلمين الى الحذر من جديد يعني انتبهت يعني بسوار. قضيه مش قضيه التكفير احنا الاكبار على قولتك احنا الاكبار واحنا العقلاء اثبتنا بالتكفير طيب احنا لا نكفر اصلا لكن انت انت تعتدي علي وانا وانت الذي تكفرني كيف انت تكفرني لا <تصفيق> <أنا> لا انت <تصفيق> انت يعني انا اقصد اقصد اصار باب الفتنه انت هم الذين يكفرون طيب اذا كفرونا كفرونا علينا لا ليست قضيه طيب. القضيه قضيه انه هناك تعارض قائم بين اهل السنه وبين الشيعاه ف... ف... على مر التاريخ فالاقل ان احنا نتمكن هؤلاء من القوه فورا يقومون بذبح المسلمين طيب القضيه ليست قضيه بسيطه فقط يعني. اذا هم كفرونا نكفرهم لا ليست قضية القضيه بهذه الطريقه اذا نحن نضطي في حقوقهم السن ليس بهذه الطريقه صدقني يا دكتور إذن ابدا تمام اذا اذا خلينا نتفق ان احنا نتجاوز قضيه التكفير ولا اتركها للقضاء او لكبار العلماء احنا متفقين على نعم. نعم. هذا نعم لكن تعال انت شوف الممارسه تمام تمام يا اذا كان الممارسه ممارسه من ناس متشددين وغلاة او من بعض من بعض اهل امتنا من اهل السنه ايضا متشددين وغلاة خلينا نوصل الى الوسطيه دكتور انا الخص لك القضيه ما كان غلو في في الاول اصبح اليوم من اساسيات مذهب نعم هذا حقيقه خير. طيب بس احنا اتفقنا على معنى انا بس عندي محور مهم جدا تكفير معين نجعله للقاضي اما تكفير التكفير الفرقه لا. فهذا لكبار العلماء, العلماء. جميل. جميل تكفير الفرق يكون لاجماع كبار نعم. العلماء نعم. تكفير شخص بعينه هذه قضيه قضاء ينبني عليها احكام فقهيه يا شباب لا تلمسوا التكفير ابتعدوا عنه تماما مش شغلكم نعم تمام اتفقنا <تصفيق> الآن يا سادتي طبعا تكفير ال اللي معاه اصل الاسلام او ولد ونشا في بيئه الاسلام طبعا إذا واحد هذا واحد اخر تكفير وهذا قضيه ثانيه يعني. يعني واحد نصراني يشك في كفره ما هذه خرجت النبته هذه <تصفيق> خرجت النبته <تصفيق> هذه اللي يدعون الى ان لا. حتى اليهود والنصارى يكفرون لقد كفر الذين قالوا ان الله صحيح. ثالث ثلاثه طيب يا سادتي الكرام ساسالكم الان اسئله حد جاوبوني نعم ولا لا وبعدين اذا اختلفتوا عن ناقش اذا اتفقتوا نفكر الصفحه نفتح صفحه ثانيه ماشي ده. الان احنا عندنا في الكويت عندنا نسبه من الشيعة واصحابنا ويعيشوا معانا وحوالينا وطبعا هذا موجود في كثير من البلاد الاسلاميه هذا مثال وفي امثله في الاباضيه والزيود وغيرهم خلونا من الفرق التي خرجت من المله البهائيه الاسماعيليه خلونا من هؤلاء الان نتكلم في الفرق التي ما زالت ضمن اهل الاسلام واهل القبله اسالكم اسئله وتجبني ممكن نعم ولا لا بسرعه نحبهم بتفصيل نحبهم فيما يعني هو من متفقون فيه معهم ونبغضهم فيما اساءوا فيه ابسط الاجابه نعم او لا نفس الشيء نفس الشيء اجل طيب في تفصيل اذا الاشياء التي يخالفون فيها شرع الله عز وجل نكره هذا الامر نعم بس انا ما سالتكم عن نكره الافعال ممكن احب ارى ارتقاء افعال من السالق من من سالق ممن انحرف هذه البراءه هي براءه من, من الافعال للأفعال. فليس منا من غشنا فليس من الى اخره مثله تماما ما يفعل هذا من اشياء الفرق حتى السني نعم واحد سني سرق حب اذا نفس الشيء يعني فانه سنعاملهم بهذه الصوره دكتور سابدا بك انت الان وندور دكتور سامي لو دخلت احدى هذه الفرق في صراع مع عدو من عداء الاسلام دخلت في صراع مع اسرائيل ننصرهم بلا شك بلا شك ننصرهم نعم نعم انا وايد من يحارب اسرائيل ولو غير مسلم فما بالك اذا كان مسلم انا مزم. بكره اسرائيل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو حارب النصارى اسرائيل انا معهم اي فلو نطرح نزول اسرائيل بحد ذاته وجودها في حد ذاته وبعدها لا تحتاج الى دكتور عط الله نصلي معهم نصلي وراهم لا ابدا لا. بصوا <تصفيق> والله في تفصيل لانه بعض الفرق انا انا انا قصدي انا لازم اقول <تصفيق> التفصيل اليوم اه ليه ليه ليه نعم <تصفيق> هناك مثلا من فرق الشيعة من نقبل مثلا عندنا بدي مثال من نقبل ان نصلي معهم وهما يصلون معنا انت بتتكلم على الصلاة فقط ولا <تصفيق> العبادات بشكل على العبادات عام. بشكل عام وهناك بالصلاة بشكل خاص اه وهناك من لا تصح إمامتهم لنا يلا بيلو واحد سمني مش متوضي ما يصير اصلي وراه صح لو عرفت انه مش متوضي لا لا قضيه مختلف. كلامنا مش عن هذا كلام كلام يا دكتور كلام العقدي. عام الامر العقدي كلام عام يا دكتور جينا جماعه شيعا وسنه واحد شيء يتقدم يصلي وراه انا اذا انا هو بيقبل يخليك تصلي وراه اي <تصفيق> هو يقبل نعم <تصفيق> هو يقبل وي ويقدمني وما عندي مشكله اصلي وراه يا سيدي ما أعرف. انا انا, أنا اردد قول الله ليس سواء نعم فايش الفرق ليس سواء هناك يعني. من يمكن ان اصلي معه وهناك ما من لا تجوز صلاته معه معطيتني حد فاصل بس نعم اكفره في الصلاه خلفه وجائز اصلي خلفه كل ما دام مسلم اصلي وراه لو شكرا. سمحت يا دكتور نعم. يعني اذا كنت كنت عارف انه في صلاه يسب بكر وعمر وعائشه وحصه هل تصلي وراها ما يصير ما يسبون ابو بكر وعمر في اثناء الصلاه اي نعم هذا هذا عقيده صدق على كل حال اذا عرفت انه ما يسب هذا هذا الثلاث ارباع هذا سيدي يقول الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يا عليكم معلش نعم تصلي وراهم في تفصيل نفس كلام الشيخ اللي عاود يهرض يقول في تفصيل لا لان لان في هده ده ده ده. لان في دليل من الغنائم هذيك صوره دليل الدليليه نصها السنه والجماعه انه يوصل يصلي معهم هذا الاصل انه نصلي يا, يا خلطه كل بره ممكن نقول التالي نقول نصلي وراهم الا اذا ثبت ان صلاتهم باطله نعم بس الاصل ان نصلي وراهم ويصلوا ورانا لا انا بالعكس لمن اثبتنا له الاسلام اذا <تصفيق> اليوم مسؤل التشدد لا لا انا بالعكس مسؤول الانفتاح المطلق يعني, <تصفيق> يعني يا دكتور عافصر اي دكتور من اثبتنا له الاسلام كيف لا نصلي وراءه اما انه اثبتنا له الاسلام فصحت صلاته واما لا نثبت له القضيه تحتاج الى كلام دكتور نعم يا جماعه انا حددتها بتحديد اذا ثبت لي ان صلاته باطله سواء لان فعل شيء نراه <تصفيق> <فصلاح يبطلة> يقولها <تصفيق> او لان ما توضى اي واحد يثبت لي ان صلاته باطله مش حصل لي انا اعتبر ان وضوئي غير صحيح تمام يا رجل ثبت لي انا لأنه... المس... هذه قضيه فقهيه تبين المسح يا مسح الرجل يا, مسح... سيدي... تعرف... يا سيدي, تعرف... سيدي... تعرف... سيدي... انت انت تعرف انت تعرف ان اهل السنه بعضهم اجاز المسح انت تعرف مسح الرجل يا اخي ما تحط رجلي رجل وليس مسح الجوربين بعض اهل السنه اباحوا ذلك انت تعرف هذا وبعضهم اباحوا ذلك لان سنه اهل هذه لا تبطل الصلاه هذه قضيه فيها خلاف الخوارج ايضا خوارج غير وعبد الله بن عمر يا سيدي بسرعه كده بسرعه بس عشان نشوف وين اختلافاتكم واتفاقاتكم احنا وصلنا خلصنا ناخذ مثلا اللي عندك دكتور مشاركتهم في احتفالات خاصه بهم ان كانت احتفالات دينيه عاشوراء لا لا يجوز بدعه لا يجوز المشاركه فيها يجب لا يؤدب من فعل لا يجوز اطلاق طيب فلانها فلا تعتبرتوها بدعه لا, زينية؟ لا طبعا لا. انا اعقاد اما مشاركتهم في احتفالاتهم الاجتماعيه طبعا ما فيها مشكله كلنا متابعه سؤال اخير زواج منهم طالما اثبتني لهم الاسلام يجوز الزواج منهم انا توقفت يا اخي هذه المجامع الفقهيه ايش ما ما استطيع افتي ما عندك راي ما عندي فيها راي لا اي يجوز نعم انا ركبت دائما فيه تفصيل هذا <تصفيق> <تصفيق> <حاد> التفصيل <تصفيق> <تصفيق> هو الدكتور هنا مسؤول الاستسهيل وانت مسؤول انت بتقول التفصيل انا, أنا, أنا مسؤول الحق يعني انا كل واحد يدعي ان انا اجد زيديا قريب اجد زيديا قريبا مني نعم ومثلا قبل تكريم والتضييع على صحابه سيدنا رسول الله طيب لاخر يق... يق... الى اخره آخر الزيديه آخر. بالذات يعني هذه مش علاقه اهل السنه معهم كان يعتبروهم من اهل السنه جيد جيد لكن حين اجد انسانا يقدس ابلؤه المجوسي ويصنع له مقاما ويتعبد بالتردي على ابي لؤلؤ المجوسي ويلعن ابي لؤلؤ الذي قتل عمر اه ويلعن عمر بن الخطاب هل ازوجه ابنتي لا والله والله لو كان اخر رجل في الدنيا ما زوجت ابنته حتى لو كان سني طبعا حتى ولو كان سنيا <تصفيق> الذي ينضد عمر بن الخطاب لولا عمر ما دخل الاسلام يا رجل ليس ليس ليس تركه تزويجه لكونه شيعيا انما لفعلته الهمشيه معتدلين يعني يا في دكتور في على يا دكتور انا اعرف شيعة انا اعرف شيعة يترددوا على ابو بكر وعمر انا اعرف حسين فضل الله سمعت منه باذني قصيده في مدح السيده عائشه هذا من المعتدلين ما يحتاج طيب يعني فهل الكلام ان ما نزوجهم يبقى التفسير الذي قلت به هو الذي نرجع اليه تمام اذا القضيه حسب الشخص ها نعم مش السرقه والمجموعه وزوج من نرضه دين وقلق يعني امثال هذا الذي ذكرناه يعني ما عندك مشكله معك طب لا طبعا, طبعا, طبعا, طبعا طيب سؤال اخير عشان البث الفاصل احنا وصلنا لنتائج ممتازه جدا في هذه المساله سؤال اخير الحركات الاسلاميه اليوم موجوده في الساحه اخوان مسلمين سلفيين ما اعرف ايش ف بعضهم يعمل ولاء وبراء مع جماعه اخرى ايش حكم هذا يا دكتور هذا لا يجوز كل في اطاره للسنه كلهم في اطاره اهل السنه اللي يعمل هذا ايش رايك فيه هذا هذا يفرق صف المسلمين طيب دكتور أم... مع هذه حماقات الحماقات تشتت ولا تجمع نعم. دكتور هذا خلل فكري يجب ان يعالج كل مده ان تجتمع الامه هذا هذا ما هذه الجماعات كلها تعمل للاسلام الذي الذي يفرق والذي يعلن البراءه والولاء بينهم نعم. هذا بلا شك مخطئ نعم طب. هذا غلو ينبغي ان يعالج غلوه هذا قبل ان يدعي الذي الذي من الشباب ولا. يحارب جماعه اخرى ويتبرى منها وكذا فهذا غلو وانحراف وحماقه فخلونا نسكر هذا الباب الله يرضى عليكم طيب <تصفيق> طيب احنا وصلنا لنتائج جدا, جدا جدا ممتازه شكرا لكم اساتذتي الكرام سأحاول اخذ فاصل اخر قبل الفاصل استطلاع معكم مره اخرى يا شباب جهزوا اجهزتكم اذكر جمهورنا انهم يستطيعوا ايضا المساهمه معنا من خلال رسائل الاس ام اس بالاجابه على السؤال التالي الولاء والبراء لا يجوز تطبيقه بين المسلمين وانما يطبق فقط مع غير المسلمين اللي يرون هذا يرسلوا رساله فيها الرقم 1 الذين لا يوافقوا على هذا يرسل رساله فيها رقم 2 والذين لا لا يدرون يرسل رساله فيها رقم 3 السؤال الان لكم يا شبابنا وفتياتنا الله يحفظكم يجب البراءه من كل من يدعو للسلام مع اسرائيل ساعطيكم اختيارات لا تصوتوا حتى تسمعوا الشرح الاختيار الاول اوافق سواء كان هذا الشخص اللي يدعو لاسرائيل مسلم كافر يجب ان نتبرى من كل واحد يدعو لاسرائيل او يدعو للسلام مع اسرائيل في هالحاله ستضغطوا الزر الاول اذا كان اختياركم الثاني ان يقول نتبرأ منه اذا ما كان مسلم يعني واحد نصراني وعربي واحد يعني غير مسلم عربي ويدعو لسلاما على اسرائيل نتبرأ منه لكن واحد مسلم ويدعو يدعو للسلام لا حتوقف حتردد اما الاختيار الثالث لا اوافق سواء مسلم ولا غير مسلم هذه ليست قضيه ليس قضيه لها علاقه بالولاء والبراء وبالتالي لازم نطلعها خارج الموضوع صوتوا لو سمحتم تصويتكم سيكون اساس حواري مع ساتيتي حول العلاقه مع دعاة السلام والمتساهلين وغيرهم نواصل بعد الفاصل الان شاء الله اهلا اهلا بكم ومرحبا مع حديثنا عن الولاء والبراء بين المسلمين ما الجائز وما المنع تحدثنا عن العلاقة مع الفرق والطوائف تحدثنا عن الحركات الإسلامية والولاء والبراء بينها تحدثنا عن مظاهر هذا الولاء والبراء نحن الآن في محور عن العلاقة مع المتحررين أنا سميتهم كذا يعني طيب وقبل الفاصل كنت بعد ذلك نكون مشايخي سألت شباب سؤالا عن العلاقه مع اسرائيل ودعاء السلام لاسرائيل فكان السؤال يجب البراءه من كل من يدعو للسلام مع اسرائيل الذين قالوا يوافقوا على هذه الجمله 63% الذين قالوا نتبرى منه اذا ما كان مسلم اما مسلم ما قدر اتبرى منه 13% ولا بالمئه والذين قالوا لا نوافق على هذه الجمله اطلاقا 14% المعدل 24% فالشباب متطرف <تصفيق> <تصفيق> طيب نسمع بعض الشباب والفتيات ناخد بنتنا اللي فوق تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم سناء محمود انا اخترت الاختيار الثاني لان انا طبعا لازم نتبرأ من ان هم غير المسلمين اللي بيتواطئوا مع سراي زي امريكا مثلا بجد دون شك ولا تفكير اصلا نعم. ونقطع كمان بضائعهم ونهاجمهم يعني نعم. انما اللي هم مسلمين ويتواطئوا معاهم ويعملوا معاهم مفاوضات سلام وكده نتبرأ من فعلت زي العرب غير رؤساء العالم يعني ولا تتبرئي منهم طيب شكرا من عشان الوقت تفضلي يا بنتي هو انا اخت خط... بسم الله الرحمن الرحيم الها محمود هو انا اخترت الاختيار الاولاني اوافق لان ما ينفعش خالص ان انا يبقى عندي ولاء لحد بيوافق على قتل اخويا او على سرق ايه ارضه او على سفك دمه نعم. ده لازم اعمل معاه براء اي واحد يدعو للسلام قاعد يدعو لايذاء لي... المسلمين انفسهم وبالتالي يجب البراء منه طيب شكرا اتفضل يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى الزيدي طبعا اختياري كان الاختيار الاول اوافق طبعا لان اسرائيل او اليهود تحت اي مسمى من المسميات اومل عهده لهم بكل النصوص القرانيه بكل الاحاديث النبويه فكيف اوافق من لم من مع لم يوافق يعني القضيه كلها مختصره في ان مفيش عهد مفيش لا. اتفاق فكيف اتفق مع من لا يتفق انا ما كلامنا ليس عن الاتفاق عن على... كلامنا عن الذين يدعون للسلام نتبرأ منهم ولا لا نعم هي بجميع اشكالها تفضل ابن اللي جنبك بسم الله الرحمن الرحيم انا احمد تويمي انا اخترت الاجابه الاولى نظرا لما تفعله اسرائيل الان مع فلسطين من سفك دماء من الفلسطيني وهكذا نعم فبسبب ظلمهم يجب ان لا الفلسطيني. يكون هناك دعوه اصلا للسلام معهم وبالتالي يجب البراء منهم شكرا. سمعتم اساتذتي الكرام شكرا للشباب سمعتم هذا تعليقكم على هذا لان ساسالكم بعض الاسئله المحدده في هذا نبدا بالدكتور عبد الرحمن نعم عم. طبعا اعلان البراء بمعنى ال التخلي احنا ك... تكلمنا قلنا البراءه المحبه والنصره المحبه والنصره هذا الامر في تفصيل نعم. بالنسبه لهؤلاء الذين يطبعون مع اسرائيل نحن نكره هذا الامر ونبغضه ون... وندعوهم الى ان يقطعوا عن هذا ولا نقبله على الاطلاق انما لا نتبرأ منهم بمعنى نخرجهم مع التبرأ من اشخاصهم او نخرجهم نعم. من الاسلام نفس كامل نفس الراي نعم دكتور انا نفس راي الدكتور لكني بقول عباره قالها الشاعر احمد نجيم وهو شيوعي نعم لما صارت معاهده كامب ديفيد قال يخوف من النصر ترجع سينا وتضيع مصر نعم طيب فاذا انت ترى ان التبرؤ من افعالهم وليس التبرؤ من اساس نفس الراي دكتور قريب من هذا طيب الان ساسالكم وهذا محور لن نطيل فيه ساسالكم اسئله محدده لو سمحتم هنبدا بك دكتور سامي مره اخرى مسلم في مسلمين علمانيين يدعون لفصل الدين عن الدوله ببراء من هؤلاء فصل الدين عن الدوله لا يمكن يتصور مع يعني يجتمع مع اصول الاسلام لا ممكن يتصور واحد يصلي نعم ويصوم ويعبد الله عز وجل ويؤمن بالاخره ويؤمن بكل اركان الايمان لكن يقول الدين ما يدخل في السياسه والله المساله دي مشكله حقيقيه منها تحتاج لبحث تحتاج بحثنا دكتور يعني انا ارى في هذه القضيه ان ان هؤلاء العلمانين اما ان يكونوا يعتقدون ذلك اعتقادا من خلال الدليل والفهم حدا بهم الى او انهم يكونوا قد تابعوا مثلا ما حل في اوروبا من خلال البعثات او هذا فهذا اذا كان عنده قناعه مطلقه ان الاسلام لا يحكم وان الاسلام اشتيعات وظلاميه وقديمه ولا شك انني ابرا منه لا لا هو ما يتكلم عنه لا هذا لا لحظه هو هذا هذا هذا معنى فصل الدين اذا كان يعتقد هذا الاعتقاد بالتفصيل هذا ويرى انه قضى بسارق ظلاميه فانا ابرا منه لا حقيقه لانه هو تبرر هنا السريعات فانا كان منه. يجهل هذه الحقيقه واذا بينت له وبقي على هذا الراي فهو انا ابرا منه يقينا نعم اما اذا كان يصلي و... و... ويجهد هذه القضيه ويعرف قدسيه النص في صوره اخرى في صوره اخرى نعم انا قبل شهر كنت مع رجب طيب اردوجان رئيس تركيا نعم طيب هو يرى التالي يقول اتركوا الدولة مدنية ما لها علاقة بالدين كدولة الأحزاب تتصارع <تصفيق> الذي يصل للحكم يطبق المنهج الذي يراه طيب اذا وصل الاسلاميين يطبقون اللي يرونه اللي وصل غيرهم يص... فمالها علاقه فهذه صوره من صور العلمانيه لكن هذا لا يصح يعني ما يقوله اردوغان هذا ليس ليس هو الصواب يعني انت تتبرى من اردوغان لا أنا لا اتبرى من اردوغان لانه هناك ما يحول بينه وبين ما يريد لا لا اذا هو كان هو حزبه لا, لا. دكتور اذا كان حزبه يرى تطبيق الشريعه وهو لا يستطيع تطبيقها فهذا مساله اخرى لا لا لكن هو اذا هو كان لا يرى تطبيق الشريعه هذه مساله يا دكتور هو لا ليست هذه ولا هذه في صوره هو... اخرى للعلمانيه لا لا طبعا في صوره اخرى تقول التالي تتسارع الاحزاب اللي مع الحق سيفوز سي... اللي يقنع الناس يفوز طيب. اللي يفوز يطبق منهجه طيب. لو طلعوه من الحكم وجاء حو... فريق ثاني يطبق منهجه طيب. يعني ما نجعل الدوله دينيه وانما نجعل الدوله علمانيه وحسب اللي يفوز يفوز سيديفوز اذا فازوا الالمانيين فليقولوا لهم تمام. لكن اذا كان نحن المسلمين الذي يدعو لهذه نريد ان نجعل هناك علمانيه اسلاميه بحيث تحول بين الاسلام والتطبيق فهذا هذا اولى الذي له. يدعو لمثل هذه الدعوه لا. ويرى هذه الفكره هذه الفكره خاطئه يقينا تتبرأ منه نعم اتبرأ من هذه الفكره تتبرأ من الفكره ولا تتبرأ من صاحبه لا صاحب لا لا اتبرأ منه كله لكن حقيقه اذا كان يعتقد ذلك فهو يبرأ منه دكتور هو لا شك ان العلمانيه وهي ترجمه غير دقيقه ممكن عليها الدنيويه او العلميه نعم ولا العلميه تمام هي الدنيويه او الفصل الدين عن الدوله فعلا احنا مش عاوزين نناقش العلمانيه احنا عندنا كما تفضل الدكتور بس انا هاجيها برضه بكلام عقدي ان كان هناك تاويل سائر يعني الرجل هو يرى انه من مصلحه البلد اقصاء الدين ليس لانه لا يرى ان الدين صحيح وإنما يرى أنه من مصلحته كمواطن أو كمنظر أنه شؤون العبادة مثل ما سرحت أنا نعم في شؤون العبادة في المسجد والأحوال الشخصية في حين أن التعليم والسياسة والاقتصاد هذا من عقل الإنسان كالتجربة الغربية التي كانت حلا لمشكلة غربية طيب. فإن كان مؤولا نعم فهذا لا شك أنه يحتاج إلى مراجعة والأمر فيه هين لكن المشكلة الأصعب في من ليس عنده تأويل يرى أن الدين أساساً ليس يصل... له علاقه ايات ولا, ولا يصل... بالقضاء ولا بالقانون و... ولا يصلح ابدا وفقط عبادات واحوال شخصيه اه فقدت فقط هذا ف... هذا ترك جزء من الدين زي ذلك بلا ده ترك الدين كله لان <تصفيق> حضرتك لما تقرا كتب الفقه <تصفيق> <تصفيق> بعد العبادات بمشطه المعاملات وال... والحدود والقصاص <تصفيق> ويعني و... هذا هو الدين <تصفيق> <تصفيق> وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مساله المهور وقفت امامهم راى لم يقل لها ان رجل سياسه وانا رئيس دوله قاتل <تصفيق> ان امرائ حين قالت واتيت احداهن قنطاره قال اصابت امراه واخطى رجل يبقى اذا هناك تاويل وهناك غيره تباين الوقتيه اضافه قليله كلمه واحد نعم تفضل دكتوره يعني هذه قضيه الالمانيه هي اكثر مشكله اوروبا وكان شعار الثوره الفرنسيه اعدام اخر قسيس بامعاء اخر امبراطور هذا مشكلتهم هم مش مشكلتنا العكس <تصفيق> بس هو على كل حال يعني العلمانيه بس حبيت اقول ان العلمانيه انواع هي ليست نوع واحد هي متطرفه هي علمانيه تلغي نص ديننا واكثر في علمانيه تتعلق بان الدين في كل شيء الا السياسه في علمانيه ترى ان الدين في كل شيء لكن الذي يحكم هو الذي يحكم بمنهجه هي اشكال من العلمانيه في تفصيل كمان ف فب... ب... فع... فيها اشكال وبالتالي التبرؤ من كل اشكال من كل واحد يدعو لمثل هذا يحتاج الى تفصيل ويحتاج الى تامل <تصفيق> هذا الذي اقوله هناك انواع هناك من ينكر شيئا من الدين بشكل واضح وكل هذا حتى لو هو دين نحن لا نقبله هذا نتبرأ منه نحن. أما الذي يتأول ويرى أن المصالحة في غير هذا أو نحو هذا أو لا يفهم أو يجهد شئ من حقيق الدين فهذا مخطئ الجاهل يوضح له لكن هذا اللي هذا اللي بانيها على قناعه لو حتى لو اثر هذا مخطئ ويوضح له ونظل هذا الصراع والاخذ والعطاء ما نتبرى منه لا نتبرى من فكرته لا نكفره ولا نعتبره تكفير احنا خلصنا منه, منه. تكفير فكرناه بهذا حتى لا يفهم على سلامه ت... البراءه هذه قلنا نتبرى من فعلته وفكرته نتبرى من هذه الفكره التي تجزئ الاسلام وتترك بعض افتؤمنون ببعض الكذيب وتكفرون البعض دكتور اللي يترك الصلاه نتبرى منه يا تكصات عيد يعني مع الجماعه ولا تركها مطلق يا ترك الصلاه بطلق كل... كل فروض وخمسه دين نسبه كويسه في الامه ترى <تصفيق> لا تصلي الا الجمعه ما يصليوا حتى الجمعه يا دكتور <تصفيق> هذا هذا يكفر بلا شك ايش يكفر يكفر نعم ويخرج من المل عندك لكن طبعا هذا راي الحنابله لكن عفوا هذا ليس راي كل المذاهب هذا راي الحنابله فقط لكن عفوا يا شيخ يكفر من ترك كذا فحكمه كذا يكفر لكن في هذه الحاله تحتاج قبل نعم في كل شخص لا يجوز الاستتابه نعم تارك الصلاه تارك الصلاه ايضا اذا كان تاركها جحودا فهو يكفر لا لو ترك اي شيء جحودا في الدين يكفر واذا تركه كسلا فهذه كسله يستتاب اذا لم يتب فيبرئ منه ها دكتور هو مسلم عاصي ما نتبرى منه نتبرى من طبعاً فعل نتبرى من فعلته نتبرى طبعا ده ترك الصلاه اعظم نتبره نتبره من تبرى من ترك الصلاه لكن ترك الصلاه لكن ما نتبرى منه لانه من كما تفضلتم هو كسلا وليس جحودا نعم يا نعم. اخوان لو لو واحد انكر الحجاب جحودا يعني لا في معلومات من الدين بالضروره ما اتكلم عن الجحود اتكلم نعم. عن تركها عمدا كسلا نعم. نعم لكن نعم. في نقطه اوضحها في المساله من من كفره لم يعارض قاعده ولا البراء ومن لم يكفره ايضا لم ي القضيه تحتمل الاختلاف يعني هو القاعده منضبطه عند الجميع نعم لان الاصل ان من من حكم باسلامه فله معه اصل البراء ومن حكم بكفره فينتزع منه اصل البراء ويوافقه من خالف في قضية حلو حلو حلو. في قضيه تطبيق ال ولكن على تفصيل علمي دينا. دقيق لكن نحن نتبرى بالتاكيد من فعلته من لكن ترك او تبرؤ منه ك... ونعتبره كافر هذه قضيه فقط عند الحنابلة اما المذاهب الاخرى لم تقل بذلك وبالتالي حبيت اوضحها لان بعض الشباب حتى الحنابله في لأ... فصلوا يعني يعني فيها حتى الحنابله فصلوا فيها نعم فيها مناظره والحنابل عندهم ثلاث اقوال فيها يعني فيها مناظره قديمه معروفه معروفه عشان بس الوقت اذا هو مسلم عاصي اذا كانت قضيه الصلاح حدث فيها هذا الخلاف فغيرها من الامور التي فيها خلل في الدين ولا تساهل فامرها اهون طبعا صحيح تمام انا على هذا انا بس بعدكم اريد اخذ استطلاع اخير من الشباب ونبني عليه جزءنا الاخير استطلاع لكم يا شباب تفضلوا نصوت على السؤال التالي اذكر جمهور المشاهدين بالسؤال الذي يظهر عندكم على الشريط وتستطيعوا التصويت عليه برسائل اس ام اس ونتائجكم ستظهر كنسب على الشاشه وتتغير في الحلقه الاصليه وفي الاعادات سؤال لكم يا شباب يا فتياتنا بعد كل ما سمعتمه الان فان الافضل بالنسبه لمصطلح الولاء والبراء ساعطيكم ثلاثه اختيارات هذا مصطلح على فكره لم يكن مع بدايه الاسلام ما استعمله الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم هذا مصطلح جاء بعدين يعني الايمان من المصطلحات الاساسيه العقيده مصطلح جاء بعدين الولاء والبراء ليس من المصطلحات التي جاءت مع بدايه الاسلام جاء بعدين طيب ليش نتمسك فيه اذا كان قاعد يعمل لنا كل هذه الاشكالات هذا هو سؤالي لكم اللي يرى انه الافضل كما ان العلماء استحدثوا مصطلحات جديده في زمانهم نستحدث نحن مصطلحات حديثه تتناسب معنا وظروفنا وتكون هذا هو الاختيار الاختيار الثاني ان لا لازم نبقيه ونحدد ونضبطه والاقتراح الثالث ان احنا نلغي تماما لا ندرسه ولا نعمل فيه لانه هذا مشكله اختيارات امامكم صوتوا عليها وبناء على تصويتكم سيكون الجزء الاخير من حواري مع ساتيتي نواصل بعد الفاصل ان شاء الله شكرا لكم اهلا بكم ومرحبا مع جزءنا الاخير من الوسطيه وحديثنا اليوم عن الولاء والبراء بين المسلمين بين الجواز والمنع طرصة أخيرة لجمهورنا أن يصوتوا على السؤال الذي يظهر عندكم على شريط التصويت ونتائجكم تتظهر في الحلقة الأصلية وفي الإعادة أحب أن أذكر أيضا أن الرسالة الآن تشاهد في أي مكان في العالم من خلال موقعنا الرسالة دوت نت وتستطيعوا رؤية بث مباشر وحي أو رؤية الحلقات السابقة في أرشيف الرسالة أو قراءة نصوص الحلقات سواء هذا البرنامج أو كل برامجنا الرئيسية في موقعنا الرسالة دوت نت سالتكم يا شباب عن بعد كل هذا اللي سمعناه وكان لنا حلقه سابقه عن الولاء والبراء وحلقه حاليه فسالتكم وجدتم وجدتم ان في بعض القضايا حتى علماءنا اختلفوا عليها مع ان قضيه درسوها وتعمقوا فيها وما زال عندنا شويه اشكالات فيها فاعطيتكم ثلاث اختيارات الاختيار الاول بالنسبه لمصطلح الولاء والبراء ان نستبدل به مصطلحات حديثه يعني نستعمل مصطلحات حديثه بدل الولاء والبراء الذين قالوا بهذا الراي 27% الذين قالوا بالرغم كل الذي سمعناه الافضل ان احنا نبقيه ونحدد ونضبط ونجيب على الاسئله ونطلع فيها بحوث تجيب على كل هذه الاسئله 63% والذين قالوا نلغيه تماما 10% فقط مبسوط دكتور علي تمام جميل جدا هذا <تعليقك> تعليق صحيح <أوه>. تعليقك تعليق على النتيجه على النتيجه نعم الصحيح انه النتيجه هذه تعبر فعلا عن وعي كبير عند شبابنا وفتياتنا بالدرجه الاولى وبالفعل اولا ثانيا الحرص حقيقه على بقاء يعني اطار اهل السنه اطار قوي ولكن و... يحتاج الى الفهم والوعي لذلك انا اعتبرت فعلا على الاستنتاج الاول الثاني يقول 63% اعطي وكنت بتوقع انه فعلا تعطى لاهل السنه لوحدهم نعم. لانه هذا الكيان الرهيب الان يتعرض الى يعني هجمه عنيفه من اعدائه ومن ولذلك تم بحث بعنوان اهل السنه والجماعه بين التمزق الداخلي والعدوان الخارجي هذه نعم. قضيه خطيره جدا طيب احنا موضوع الوحده تكلمنا عنها نعم. بس انت مبسوط من نتيجه المصطلح محتاج الى مزيد من الضبط نعم محتاج الى الضبط نعم للاجابه عن الاسئله الواقعيه مثل أكيد. اكيد صحيح فلعلكم تقومون لكن بالفعل حاجة. يعني نا. هذه نتيجه دكتور. تعليقك على النتيجه نتيجه مقبوله ولا شك انه تتفق مع هذا البرنامج الجيد انه لا افراط ولا تفريط بحيث ان احنا نستخدم المصطلح بعيدا عن الاسهال الذي يمكن من خلاله ان نتحرر من معنى العزه والنخوه ومعنى القوه فالتفريط يؤدي الى نعم تَميع للأمة تَميع للأمة والعكس التشدد وال والافراط والغلو بعيد فانا ارى ان الولاء والبراء من المعاني التي تحفظ هيبه هذه الامه وفي نفس الوقت تبتعد عن التشدد والغلو ووضع الامور في نطاقها الصحيح تعليقك يا دكتور نعم انا مع الاغلبيه التي ترى تحديده او بقائه على حاله بس انا استغرب الذين قالوا نستبدل به ما ما اللفظ الذي يمكن ان يعبر عنها في ابداع دكتور هل اي يعني في يقول لي احد لو كان الجمله سويده وصلاحات يعني هذه يعني هذه اعطيني يومين بس الانتماء <تصفيق> الانتماء هذه المصطلحات الفاظ بالفعل معبره تعبير دقيق جدا وقراني ومستخدمه مشتقه من ايات قرانيه وهي تعطي صلة مباشرة للمسلم بأصوله وبدينه يعني. إنما تحديد المقصود برضو بالضبط أو تقديد الضبط إنه إذا كان المقصود إنه إحنا مع كل مسألة نحدث فيها اكتهادات وننظر في الواقع هذا الشيء الطبيعي نعم وهذه المرونة طبيعية ونجدد المصطلح يعني ما نجمد على ما قاله العلماء السابقون في مسائل نعم في مسائل تستجد وفرق وأحوال ومواقل تستجد فلابد أن نجدد المصطلح والفتوى تتغير كما هو معلوم بتغير ال� بالنسبه الغالب لاترات انه الابقاء على المصطلح هذه حقيقه مؤشر يفرح به نعم لانه واضح من اللي اختاروا هذا الـ هذه الـ يعني هذا الاختيار نعم انهم يعني عندهم حس الانتماء لكتبه التراث والارتياح والثقه في علمانا الذي قرروا هذه الاصول لان هذا الولا والبراء اصله في كتاب والسنه نعم. والعلماء ضبطوه وجاءنا حاكرا مضبوطا مقررا مجما على قواعده العامه فلا حاجه الا ان نستبدل شيئا نختار ان نستبدل ب... نستبدل به شيئا نختلف حوله كما اختلف كثيرون في مصالحات جديده ومقترحات وغيرها يعني مشاكل محدوده نعالج المشاكل نعم نعم طيب سامحوني عشان الوقت بس انا اريد ان اسمع في كل ما سمعتم كل ما تحدثنا عنه ساعطي كلمه اخيره لكل واحد منكم نبدا بالدكتور عطله انا اختم حقيقه في ان ان يعني اهل اهل الاسلام واهل السنه والجماعه بالدرجه الاولى قد عاملوا يعني غير المسلمين بصوره تنم عن قمه الحضاره والشفافيه المطلقه انظر الى احكام الذمه التي صاغها ابن القيم حقيقه تعبر عن سمو عجيب جدا وتعامل واسع اليريحيه وفي حقوقهم وغيرها كذلك على مر تاريخ الامه اهل السنه والجماعه مع غيرهم من من فرق المسلمين كانوا ايضا اكثر الفرق عدلا وانصافا وابقى للناس حريه الاعتقاد وحريه التفرق حتى نعم. لان النبي اخبر عن هذا وهو امر قدري وحصل كسبيا اصلا فنحن لا نختلف مع هذه انما نريد من الاخرين سواء كانوا غير المسلمين او من المسلمين انفسهم من اصحاب الفرق الاخرى ان يتعاملوا مع اهل السنه والجماعه على انهم فعلا هم قوام الاسلام الاكبر الذي يجب ان يصان ويجب ان محترم ويجب ان تبقى قوه قوته وان لا يتهاون المسلمين بحيث يتسربون الى افكار اخرى علمانيه او يتسربون الى اسرقه اخرى شكرا شكرا دكتور دكتور عبد الله في دقيقه لو سمحت كلمه ختاميه آه نحن اهل السنه والجماعه اذا كان ديننا قد جعل الحجره الواحده تتسع ليدين فيجوز للرجل ان يتزوج بامراه نصرانيه او بامراه يهوديه فان دنيا الله الواسعه أوسع من أن نتعايش من خلالها مع كل الاجناس وان التعايش بيننا وبين الاخرين هو مبدا اسلامي فنحن لا نكره احدا على ترك دينه وانما نقول ان نعيش في حب ووئام اذا فاتنا الاخاء الديني فلا يفوتنا الاخاء الانساني شكرا كلمه ممتعه دكتور شكرا يعني انا اقول اذا كان الولاء والبراء صارت مفاهيمه واضحه فيجب ان يكون واضح بالنسبه لنا على الا يؤدي الى خروج عن الاطار الطبيعي اطار المحبه والموده والتفاهم الانساني على المشترك فضلا عن التفاهم الاسلامي على المشترك بين المذاهب المختلفه نحن في حاجه ماسه الى ان نتوحد كمسلمين والعالم في حاجه امس الى ان تكون هناك رؤى مشتركه تجمع ولا تفرق شكرا دكتور كل عام بخير يا دكتور سامي بالنسبه ل يعني قضيه الوعي والبراء لا شك ان جميع يحاول الحفاظ عليها وهي مبداها مبدا عاطفي منبعها من الحب والبغض نعم والعاطفي هذه قد تجنح الى الظلم والتعدي ونحو ذلك مما لا يرضى الله عز وجل ولا يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قل من يعني يغار على هذه العقيده عقيده الوعي والبراء يجب عليه خاصه في هذا الزمن ان يعرضها مع توضيح وخاصه في المناهج وما يتعلق بالنشره في الاعلام ينبغي ان يعرضها مع توضيح يفكها عن ما لحقها من اللوازم الباطلة التي يعني هي في اذهان كثير من الشباب الذي فهم ان الولاء هو ان تنصر المسلم الظالم على غيره المظلوم وهذا ليس بالصحيح وايضا من اللوازم باطله ان تتع... يعني تستعدي او تعتدي او تظلم الكافر متنقضا من هذا المبدا نعم لاجل كفره نعم لا بد ان نفكي هذا الالتباس شكرا دكتور طيب سمعنا على مدى حلقتين مفهوم الولاء والبراء تحدثنا حول الكثير من المفاهيم المتعلقه به اريد ان اؤكد على بعض الكلمات الاساسيه التي اتفقنا عليها وذكرها اساتذتنا الكرام الولاء حب ونصر هذا الحب للفكره للفعل والبغض يكون ايضا للفكره وللفعل فلو مسلم من فرقتي وجماعتي واهل بيتي فعل فعلا ظالما منحرفا لن احب هذا الفعل ولو واحد كافر فعل فعل, فعل حسن ساحب هذا الفعل فالحب هو للأش... للافعال وللافكار وليس للاشخاص اما في قضيه الفرقه فينطبق عليها طبعا نفس المفهوم بشكل عام الا اذا كانت من غير المسلمين فنحن نتبرأ من غير المسلمين براءه العقيده هنا البراءه براءه عقيده انا ديني مسلم اتبرأ من عقيده التثليث لا اؤمن بها براءه عقيده لكن لما واحد يتزوج نصرانيه يتبرأ منها كيف فنفس المفهوم سنطبق ايضا داخل الصف الاسلامي وبها نرتاح والإشارة التي تفضل بها أيضا دكتور أنه قضية النصرة تتبعها نفس الشيء أنا أنصر العدل وأنصر الحق ولو جاء من كافر وأرفض الظلم ولو جاء من أخي فهذا هو أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ننصره مظلوما نأخذ على يديه ما ننصره ننصره ظالما نأخذ على يديه فهذه مسائل أساسية في الدين توسيع هذا المفهوم إلى أن نصرنا ننصر بظلم وبحق وبكل أحد المساله مرفوضه في الدين طبعا وحده المسلمين مطلوبه ووحده المسلمين درجات يعني ليش نفكر ان يا متحدين يا متفرقين العفو انا حتى مع غير المسلمين انا ممكن اتفق مع النصارى على محاربه الاجهاض فنتحد لكني لن استطيع ان اتحد على ظلم ولن استطيع اتحد على قضيه تخالف عقيدتي فاذا دعونا ناخذ مفهوم عام جدا للوحده مطلوب الوحده على الامور المتفق عليها والامور المختلف عليها الاصل ان احنا نتحاور فيها بالعقل وبالعلم وبالدليل والبرهان قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فتستقيم كل هذه المسائل الاصل في تعاملنا مع الناس اجمعين الاصل هو علاقه حب وسلام وامن وعداله وعدم ظلم ما هذا الاصل يبقى في بعض الناس يعني اصروا على الظلم ودبروا كاسرائيل فهؤلاء الاصل معاهم ان علاقتنا معهم علاقه حرب حتى يرتفعوا ويعني يرتدعوا عن ظلمهم فهي درجات من العلاقات الولاء والبراء مصطلح اصيل ومصطلح مهم جدا 270 ايه وحديث صحيح يتكلم عن الولاء والبراء اينت نذهب بها فسنحافظ على هذا المصطلح لكن اذا كان في بعض القضايا لم يحدث فيها اتفاق هنا ياتي دور العلماء والمجامع الفقهيه لتجيبنا اجابات محدده اين الفاصل في هذا لكن بالتاكيد ايضا اتفقنا نرجوكم لا يتحول هذا المصطلح الى تكفير للناس وخاصه بين المسلمين دعوا التكفير للقضاء ولكبار العلماء ولا تمسوه يا شباب ولعل هذه هي الوسطيه شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته